بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أعطوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعاب إلا ما يتلى عليكم غير محل الصعيد وأنتم إن الله يحكم ما نريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا يا رب لا يولا شان ير خراب ولا شان خراب وحرام يبتغون فضلا من ربهم ورقوانا وإذا حللتم فاختوانا وإذا خللتم فاقتادوا ولا يجرمنكم شلاء قوم فِيمَا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ تَفَسُّدُ وَتَآوُونَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَ لي ولو دوان واستقر الله إن الله سديد وتغاون ولا البر والتقوى ولا تغاون ولا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ و لحب now Pa lo وأيديكم إلى المرافق bien que وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فأقهر وإن كنتم مرضى Amen. Yeah. والذين كفروا وكذبو بآياتنا ولك أصحاب الجحيم مَا صَمَّاءُ عَلَيْسُ بِسَهْمٍ مَّصْعُمٌ أَيَّ بِصُورٍ إِلَيْكُم أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ فَأَيْدِيَهُمْ عَنِ وَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَلِلَّهِ فَنِيسَوَ كَالْمُنْفُونَ وَلَقَدْ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ سَفَهِ راينا وبعثنا منهم مسنيا وارشرنا في ما وقال الله اني معكم لإِأَن قثلَتَ وَآيت م كتَ وَأَ ت بعسُليلَ رط وَمَا نَقَصَتْ مِنْ قِطْعَةٍ مِنْ تُرَابٍ فَهُوَ فِي سي أث ku oder أ نku nä جي فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْتُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَفُضِهِمْ ما قهب لغنهم قلوبهم قاتية يحرسون بكلمة. وَنَسُوحًا مِمَّا تَرُونَ بِهِ وَلَا تَنَالُوا سَقْرًا وَلَا خَوْفًا منهم فأفعنهم واطفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارا أخذنا مفاقا فنسو حظا مما تفكروا به وَنُخَضِمُهُمْ مِنَ مَا تَرَوْنَ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَعْضَهُمْ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ فِي فيجل لكم كثيرا إما كنتم تخفون من كتاب ويعطوا عن كثير قَائِلًا أَنَّكُمْ مِنَّا الْمُؤْمِنُونَ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ اللَّهُ أَنَّهُ لَا دلام. يجيبه الله من نبع رضوانه سهلا ظلام ويخرجه مدر نعم لو مات في لين عن ما لا من الرسل قد جاءكم رسولنا يبين لكم ما لا أرتم من رسل آت يقولون ما جاءنا من وَقَالَ دِينَارٌ بَشِيرٌ وَنذيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَوَلَ فِيكُمْ إذ كَا إِذْ جَاءَ فِي فُغَمِ ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا أتباركم قالوا يا موسى إن فيها قوم جبائن بَارِئُهُ إِنَّا نَنذُرُ لَهُمْ بَأْسًا شَدِيدًا مِنَ الْعَذَابِ وَإِن Oh. Mm -hmm. قوم ميل فتير وان ورثني بن بابن تقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر قوم اللهم من الرمل تفسير لا عمران بسط باء يا صحي يدي إليك <متحدث> فَتَجُونَ مِنْ أَوْفَى وَذَلِكَ جَزَاءُ فَقَوَّعَ لَهُ نَصُوهُ قَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَوَّلَ بَحْمِنَ فَبَأْصَلَ اللَّهُ الْغَرَابَ بَأَنِ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَ كَيْفَ يَصْنَعُ قال يا ويلة أعددت أن أكون مثل هذا الغراب فقويته أتى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة <تصفيق> اتقوا الله وابتغوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن <متحدث> كفاو له انما هم ما في الأرض جميعا ومثلهم ما هم ليذذوا بمن عذاب يوم القيامة ما ماتوا لها من يهدو ولهم عذاب أليم يريدون أن يخوضوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والكارف والساس فَقَفَّ قَفَوُهُ أَهْلِيهِ بِمَا كَسَبَ نَكَلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَظِيمٌ حكيم. فَما سَبَنَ بعد ذي الفضل مني واشفق ان الله يتوب علي الله غفور رحيم ان لم تقل من الله له ملك السموات والارض منی يرش و يوم يسوعي من لي يشا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 وَإِنْ فَاتَكَ فَاقْصُهُ بَيْنَهُ ذِلْكَ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ يَفْصُلُ وَإِنْ حَاجَّكَ فَاصْفَحْ بَيْنَهُمَا ۖ وَإِنَّ مَا هُمْ يَخْتَلِفُونَ وكيف يختمونك وعندهم التورات فيها حكم الله ثم يتولهنا من بعد وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ۖ يَا قَوْمِ بِعِنْدِ النَّبِيِّ نَذِينَا أَسْلَمُوا لِلَّهِ نَبِيُّنَا يَقُولُ وَأَحَبَّاهُ امتتال الله وكانوا عليه فلا تخشون لا توخشون ولا تشعون وَمَا نَقَلِّبَ الْأَرْضَ وَمَا نَقَلِّبَ الْأَرْضَ وَمَا نَقَلِّبَ وَجَاءَ بَنَاءٌ فِي غَيْرِ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَفْفَالَ بِالْأَفْفَالِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وال دين النبي دين يوال الظروف في الفلو بما تلقى تلقى بيس وَمَن لَمْ يَحْكَمْ بِمَا دَرَكَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ <تصفيق> هُمْ الْمُلْمُونُ وَقَضَيْنَا عَلَى مهما روى ما مصان دي قن لي هدو ومر وصلى صلما بين يديه من لوث وهدو ومر وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنَا <سؤال> اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ في مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيناً عليه فاحكم بينه تابيا امه امم ما كان منا خصوا لكل دغن شِرَاسًا ومن جَاءَ وَنَهَشَ أُمَّهُ لَجَأَنَ فُمْمُه مَتَوَّعَ فَإِذَا تَهَوَّى وَمَا فيما في ما أتأنتم الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فهنا بيكون أُصْغِي لِأُخْتَانِ سُودْ سبل راهوهم وحل رهم أيه سلوك ربع رضي ما زلوا فإن تولوا فظلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض وَإِنَّكَ لَمِنَ النَّاسِ لَفَاسِقٌ أَفَحَسِبَ مَن جَحَدَ يَوْمَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا اتخذوا اليهود والنصار أولياء مغضوم أولياء وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَبٌ يسارعون, فيه يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشًا خوش الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فهم تخذوا الذين تخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء وَتَكُونُ مَا إِنْ كَانَ صُمًّا مِّن بَصِيرٍ وَإِنَّمَا نَدْعُو إِلَى ذلك بأنهم قوم لا يغسلون قل هل تنقنون منا إلا أن آمننا mm -hmm. فأخنن ب وَعَابَدَ خَغُ أُل إِكَ شَر الصميل وإذا ج خلوا بالكفر وهم قد والله أعلم بما كانوا وَتَرَكَ سَيْرُ مِنُ النُّسَامِ عَنِ الْإِذِ مَنْ وَرَدَ وَأَن لَهُ صَحْبَ لَوْلا يَنْهَهُ ضَرَامُ بَانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ فَأَوْلِي لِي مُلْكُهُ أَسْلِي حتى لذلك فما كانوا يصنع وقال في اليهود يد الله أولت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوقتان كيف وَل يزيدًا ن كات مِ إليك من ربك لَلَ كَم وألقينا بينهم الغدى وتوى البعض الضوء إلى <يوم القيامة تصفيق> ناراً للحرب أطفاء الله ويسعى والله لا يحب المفسدين ولو أن أول الكتاب آمنوا لا أنهم سعيتيم ولا أن خل نهم قام دورة والنجيل وما عزل إلىهم من ربي لا من فوقهم ومن تحت منهم وما تكون 110 وكثير من ينسى Yeah! وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله وَرَسُولِهِ وَإِنْ إن الله لا يغهد القوم الكافرين قل يا الكتاب وَرَدَ شَيٌّ حَتَّى تَقِيمُونَ تَوَارَتْ وَالْجِيلُ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادوا لا يخاف فلا خوف عليهم عاني ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني لَا تَهْوَى إِنْ كُنْتُمْ فَارِقِينَ كَذَّبُوا وَفَرِيقٌ يَفْتُلُونَ وَحَمْسَةٌ ونفثنا في الصور فزم وجها وصدوا فماتهم ثم إن والله بقيو بما نوري لا قاسم قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل لعين الذين كفروا من بني را الله لعن لساني ذا موتا وعي ذلك بما كانوا ما يتناهم عن المنكر ما كانوا يصعلوا. ثرا كثيرا منهم يسولون الذين كفروا لبث ما قدم لهم أنفسهم أن تخص الله عليهم وفي العذاب هم خالقون تخذوا أولياء، وما أعزل إلي من أولياء، وناكلين. كسيرا من دَنَّسَ عِيدَ وَثَّلَّلَ الَّذِينَ آمَنُوا يَوْمَ الوَلدِ أَشْرَكُوا اقرابهم ما ودثن ديننا ام من الذين قالوا اننا ناصر سيفنا وربانهم وأنهم لا يشكرون. وإذا سمعوا ما وقول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا وبنا مع الشاهدين <تصفيق> وما لنا <تصفيق> ويو اناقوم اين دخلنا رب قلنا معقوم صانع يقيم فاسابهم الله بما قالوا جل التي تجري من تحت أنها رخالدين فيها، وذلك جزء المحصنين. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَغْنَىٰ عَنَّا إِذَا لَن يَمَسَّنَا مِنَ اللَّهِ السُّوءُ وَلَا الْجَزَعُ إِنَّا إِلَى الله لا يحب المعتبين وكلوا مما رزقكم الله حمالا طيبا واستقوا الله الذي لا يؤاخذكم ما هو في فيه اي يؤاخذكم بما قسطم الا فكفرته إطلاب غشرة المساكين من أوسط ما تطعبون أهليتم أو كثوتهم أو تحرير فَمَن لَمْ يَجِدْ فَوْقَهُ مَثَلًا فَأَيْنَ ذَلِكَ كَفَرَ كَأَنَّهُ مَا إِذَا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميس والأنصار والأذلام رجس من عميش سَيُؤْطِي فَزَتَنِيبُ بَذَتَنِيبُ لَا وَلَنكُم تَفْلِحُونَ إِنَّمَا يريد الشيطان أن يوفر بينكم العباوة والبغض أهل الغم والميث ويخدكم عن ذكر الذي وليه. فَهَلْ هَا كُمْ مُحْتَهُورِ وَأَقْنِي يَوْلُّهُ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِهِ وَلَا أَعْلَمُ بِهِ إِلَّا ليس ومن الذين آمنوا وعمل الصالحات جناح في ما فعلوا إذا ما تقوىوا آمنوا وعمل الصالحات ثم. استقروا وآمنوا ثم استقروا وأحسنوا والله حبل المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبالون لكم الله بشيء من الصيد فنالوه أندي. وَرَمَا حُكْمَ لِيَ عَلَمَ مَنْ يَخافُ رِيبَ الغَيْبِ كَمَا ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يا أيها المدينة آمنوا لا تقتلون الصيد وأنت الخوف ومن قتل منكم متعذباً هزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هدي يحظم به ذوى عدل منكم هديا لِيُغَلْكَ عَبَقِ أَوْكَ مَا رَكُ فَعَامُ مَسَكِينًا أَمْ عَذَرُ ذَلِكَ أَصِيَامًا هِيَ ذُقُوبًا أَمْ قفى الله عما يسألت ومن نغاد فينتصم الله منه عزيز وحن لكم صيد البحر وطوامه مساعا وقل لما عليكم صيد البر ما دنتم الَّذِينَ وتقول الله الذي جَاءَ لَهُ الْمَأْثُورُ تَبَسَّمَ بَيْتًا حَرَامًا قِيَامًا مِنْ آيَةِ الشَّرْحِ قَوْلُ الْأَبِي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 اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله ظفور ما ولو رسول إلا البلد والله يعلم ما تبدون وَمَا هُوَ إِلَّا مَا كُتِبَ بِدُونِ وَمَا كَانَ صُمُّونَ كُلُّ يَنْتَوِي الْخَبِيرُ وَنِيبُهُ لَهُ عَذَابٌ فَاصْفُ مَا هِيَ أَقُولُ لِلْأَلْبَابِ وَعُلِمَ يَا, يا أَيُّهَا آمَنُوا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم إن تبدلكم تسؤكم وإن تسؤكم الَّهُ وَالنَّاحِيَنَ يُنَزِّلُ الرُّقْرانَ إِنَّسُ قَدَّدَتِ أَفَوَّانَ وَاللَّهُ مَطْرٌ قد سأل من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين لا دعن الله من بقيرة ولا ولا حام ولا كن الذين كفروا يعفرون عن الله الكذب لا وَإِذَا كِيلَنَهُمْ تَوَالَهُ إِلَى مَا زَنَعَهُ وَإِلَى رَسُولِ قَالُوا حسبنا ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يقوم لا إذا هفظيت إلى الله ما رجعتم جميعا فأي نبي بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حينا الوصية نال ذوى منكم أو آخران أَخَرُونَ مِن ظَاهِرٍ إِنْ هُمْ ضَرَبُواكُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ صَيْبٌ مِنْ تحبونهما من بعد الصلاة في قصمان بلا يمين غداة بلا نشيد بيد لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا الله ولا شهادة الله إلا آئنا إلا من الآثمين فإنه فَخَرَّ قَوْمُهُ إِسْمَاعِيلَ فَخَرَّنِ يَقُومُ مقام مَنِ مَقَامًا مَّا مِنَّا الَّذِينَ تَخَافُونَ فَأَخْرَجْنَا يَقُومَ آنِ مَقَامَهُمَا آمِنًا الَّذِينَ دَحَ قَرَنَهُمُ الْأُولَى فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ رَأَيُ الْقَوْمَ فِي مَنِيِّ دِينِنَا جِنَاثَ تُنَادِي إِنْ خَافُوا قُمْنَ شَهَادَتِهِمْ إِلَّا من اللهم لبيك لبيك أن انا بالشهادة اريني عداء المالين واسمعوا والله لا يهزي القوما يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجدتم قالوا هؤلاء علم لنا إنك أنت قال الله يا عيسى بن مريم ترغم في عليك وعلى والدتك إن أن يشتك بروح القدس just no through me. قالون يريدون أن كل منا وثق ما إن قلوبنا ونعلم أن قد فقدتنا ونكون على من الشيء فَهُمْ هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ لَنَا تكون لنا عيدا لأولنا وآخينا وآيةا منك ورزقنا وأنت خير ذِكْرُ الْمَرْأَةِ الَّتِي وَإِذْ قَالَتْ مَا يُؤْثَابَنَّ يَوْمَئِذٍ أَنْتَ كَلَّا تَدِينُ النَّاسِ وأمي يا إلهي من دون قول سبحانك. سبحانك ما قول ما ليس لي بحق إن كنت جئناك استعنا من الظلم لهم جنات تجري من تحتها أنها خالدين فيها أبد ربي الله وأنه ذلك الفوز العظيم <تصفيق> لله ملك السماوات والأرض وما Amen.